بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمع قرآن يهدي إشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبا ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شقطا وأنا ظلنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا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 وَأَن لَّمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّذِي اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَتِنَا أَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ ربه يسلم وعذا صَعَدَ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ هِيَ فَنَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا وَمَعَ عَبْدِ اللَّهِ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لَبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أُكَلُّكُمْ ضَرًّا وَلَا رشدا فَإِنَّ إِلَيَّ لَا يَجِرُّنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَغَ ضَنَّا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أقريب ما أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أمدا عالم الغيب فَالظَّهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَى إِلَّا مَنِ الْتَظَامِ من الرَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَبْلَغُ رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحِيطَ بِمَا لَدِيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا